وربا نبول وفاء بنت النبين المصطفى اختضر رضا نبول وفاء بنت النبين المصطفى صديقه منصوبه اسرارها لن تعرفا ببيت الوحي موسى شان نورو شان فما الخير منها والسرور والسرور وباتت نجمة ترى النجوما بيزواتها وتاش ورها البدر في رضا لا بالوفاء بنت النبيل المصطفى اختار اصوارها لن تعرفا لليله فجرها الفو سلام من لها الاملاك نازله تزور اتت لتوبير كل فيها كبرك هالمق الزهور كل ضا <تصفيق> ورفاه بنت النبين المصطفى اختار رضا نقول وفاه بنت النبيل المصطفى صديقه مقسومه اسرارها لن تعرف جلال الله اظهر جمالا وطاف طفف طه حوت نهج انت في سمانا فان صارت ترتوي منها الدهور الرضا ده بالوفا بنت صديقه مصومه اسرارها لن تعرفا سقى الله الوجود ببنتي موسى ترى حتى تستقيم منها الصدور لقد كانت غايات العلم كنزا غرون في معاني البحور اضطر رضا لا بقول وفاء كنت النبي المصطفى اضطر رضا لا لن مفاتيح الشفاعه في يديها هي القطب بها الكون يدور هي النور فلا كف سواها هنا السر لمرقدها يا حور الرضا نبل الوفاء بنت wafa inta nabi almustafa sadiqatan